فقُطِعَ عذابُ القومِ الذين ظلموا والحمدُ لله رب العالمين قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يأتِيكُمْ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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريبون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك ما عليك من حسابهم من شيء وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرُدُهُمْ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْعَالِمِينَ